بسم الله الرحمن الرحيم هلتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ فاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين نانية ليس لهم طعام إلا من ضريع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 فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوفة أفلا ينظرون إلى لبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت